فَأَرْسَلَ اشْقَاءَ فَقالَ لَهُم رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ قَدَ اللَّهِ وَسَقْيَا فَكَذَّبُوا فَعَقَرُوها فَدَمْدَمَ عَلَيْهِم رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاغَ وَلَا يَخَافُ عُقْبَا